من مزامير تراتيل معلمنا دود النبي بركاته علينا امين اشفني يا رب فان عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا لا تصرف وجهك عن فتاكا اسمعني سريعا فانني في شدتين قليلو اللهم اترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من بشاره الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير بركاته علينا امين الآن نفسي قد اضطربت وماذا اقول ايها الاب نجني من هذه الساعه ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الاب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد واخرون قالوا قد كلمه ملاك أجاب يسوع وقال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأباد فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهبوا ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصير أبناء النور والمجد لله دائما